وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى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 أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَثْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْ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 فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في التماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملو ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم إن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 وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَدْ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ أَهْوَى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمار هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واحفدون